In sm Putting onel Dala jna seeing Commonsuren in očitak ni jim boljela op дуже DVD Hče je oz 18 To bi告诉ici Mested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 هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ الْأَلِيمِ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 قُل للَّذينَ آمَنهُ يَغْفِرون للَِّذينَ لا يَرجونَ أيّ مَ اللهَّهِ لَجزَ قَومًَا بِمَا كانَوا يَكْسِبون مَنْ عَملَ صَالِحَم فَلَِفْسِهِ وَمَدْ أَسَ أَفَلَيهَاثُمَّ إى رَبِّكُم تُررجعون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 Veleten so veznji مَا bom. V بِهِم vsakeh s بِهِ o وَقِيلَ bi veranjejo. Vgesto je, ki da bi nisp secondo, in prošla Nike, kom